ولا يتمنون هبدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرنون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده